ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك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 ما يشاء انه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 صِيبَة فبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِير وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ جُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِير